يا, <تسجيل> أبو بكر يا ابو بكر مد لي يمناك يا ابو بكر مد لي يمناك يا محدا صفي يا كرب يا محدا صفي يا كرب يا ابو بكر مد لي يمناك يا ابو بكر مد لي يمناك يا محدا صفي يا كرب يا محدا صفي يا <تسجيل> كرب انت الخليفه وضيعناك انت الخليفه وضيعناك احنا ترانا من على الصف ترانا من على المعارك علك وعراق نحسب جنودك من العرب الله يسهل الجميع خطاك الله الجميع يفتح لك الدار يفتح لك الدار. يا أبو محمد عدناني يا أبو محمد عدناني أنا شهدين لك نصرت أرضي يا شيطاني لما تباعني قولامي لما تباعني قولامي أوباما يا بغلي لا تغتر أوباما يا بغلي لا تغتر أوباما يا لا تغتر بحب الكل بهستاقوت بحب الكل بهستاقوت حلف ما بيضر, بيضر. بالذبح جينا ورب البيض سلام من حر جزراوي يصل ل ابو بكري ودنوده يا الفتح متناوي على الفتح متناوي ونحد بيكم احدوده ونحد بيكم أحدوده احرار بعنا نبيعه احرار ربعنا لك يا خليفة يا بن عوض لك يا خليفه يا بن عوض لا بدي والامر لا عبد بن طيع، وحدود لا كل يوم تزداد، وعذابنا كل يوم تزداد. أحرار وموحد لله، وموحد لله. نكفر اللي على الله، نبغض على الكفر والطويه الكفر والله على الدقم زحمة. والله على الدجوم والله على الدجوم زحمة. والله على والكل يبغى حريه. والكل يبغى حريه. والكل يبغى حريه. والكل يبغى حريه. بنتو سبيعه وبوش بنتو سبيعه اخذت صارت لي اخذت صارت لي اوبا ما بنتو سبيعه اوبا ما بنتو سبيعه اخذت صارت لي اخذت صارت لي اخذت صارت لي تكبير الله اكبر